ثَُّ بَعثْناَا مِمْ بَدِهِ رُشًُا إلىى قَوْمِهِمْ فَجاءهُ بالِالبَيناتِ فَمَا كانَوا لؤمنِنوا بِمَا كَذَّبوا بهِهِ مِنْ قبل كَذَلكَ نَطبَع علىى قُلُ بالِالْمُتَدين.